Yeah ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. <تصفيق> لكم بالله الغرور إِنَّ اللَّهَ <سؤال> يُدَّهُ الْمُسَاعَةَ <سؤال> وَيُنَزِّلُ الْوَجْهَ <سؤال> <سؤال> Evet yeah.